عَلَمُ مَا لَا فَعمُون وَعََّمَا آدَمَ الْ الأأَثْمَا أَكُلهَا ثُمَّا عَرَبَهُمْ عَلَمَد إِكَةِ فَقَالَ أَنْ بِأُونِي فَقَالَ أَمْ بِأُونِي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 بَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَقُلْنا ي آدَ مُستُمْ أَن تَودَوجكَجََّةَ وَكُلَا مِنهَا رَغَدًاحيَثُ شِتمَا وَلَا تَقبَ وَلَا تَقبَ هذه الشَّجرَةَ فَسَكنا مِن الظَّالِنين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 119. وَمَنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمٌ